التي لم يخلط مثلها في البلاد وثمود الذين جاموا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, فأكرمه ونعمه غَمَ بِتَرَهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بل لا تُكْرِمُونَ الَّتِيمَ وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لّن وَتَجُونُ الْمَالِحُ ضَنَجَمَا كَنَا كَنَا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا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 احدا ولا يوسق وثاقا احدا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه